فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في الأم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم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 119. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 110. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 111. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به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 Alldenom in chouzi, de geesten, de dag naar naar de hemel, maar deze die je bent met ze te liegen, إِصْلَوْا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجِزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِئِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ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 قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا من قبل نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرحيم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 ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثلي ان كانوا صادقين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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْ وَإِذْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى زومرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى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 Wanneer de derde de الذكر وله ik moet herinneren, al ضيزا vrouw, هي alsmede is سميتموها is het ما انزل الله بها من سلطان ان الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى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 Inna, degenen die niet geloven in de Eerste Afdeling, noemen AL meesters die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 الذين ما يجدنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشئاكم من الارض واذ انتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا اعنده علم الغيب فهو يرى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذِرُ وَازِرَتُهُ وِذْرَ أُخْرَى وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سعيه سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المنتهى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تمنى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هو أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشعرى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 فَمِنْهَا هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وإن يروا آية يحرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر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 مهطعين الى الدَّاعِ يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر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 تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جزاء لِمَنْ كَانَ كُفِرْ وَلَقَدْ تركناها هَا فهل فَهَلْ مِنْ فكيف فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ولقد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرْ فَهَلْ مِنْ Kijk eens naar de toekomst van de toekomst van de toekomst van de toekomst van de toekomst van de toekomst van قائد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعون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 waarder, dan kan ik niet meer. het herinneren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 وَلَقَدْ راودوا عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِهِ وَنُذُرُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِهِ وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم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 in maaqadil cidqin gha damlikim muqtedir. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-Rahman al-lma al-Quran. Khalqa al-insan. Al-lmahu al-bayan. Al-shams husban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا سطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بوزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُسْأَلُ عن ذنبه انس ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي وَالْأَقْدَامِ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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ذَوَاتَا أَفْنَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان فِيهِمَا عَيْنَانِ تجريان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 وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قاصرات الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وقليل من الْآخِرِينَ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ من معين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 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ولا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مخضود وطلح مَّنضُودٍ وظل ممدود Wua ma in mask, wa fa ki hatin la ma kutruatju, la ma mnua, wa inna en xa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 فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أَمْ نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين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 أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرايتم النار التي تورى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 وَإِنَّهُ لقسم لو تعلمون عظيم إِنَّهُ لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون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 وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مستخلفين فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا منكم وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور 112. وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا انفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة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 كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون وره بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم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 فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الَّذِينَ كفروا ماواكم النار هي مولاكم وَبِئْسَ المصير أَلَمْ يَأْنِلِ للذين آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Altaqshaq ulubhum lidzikri Allahi wa ma nizal min al-haq wa la yakoonu kaladzina aatul kitab min qabil. Fataal aleyhim al-ameed. Fakasat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 وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مخفرا ثم يكون حطاما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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 إن بيد الله يأتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.